أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك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 La jaram anna maa tadjoonan nii ilaihi leysa lau da'awataun fi الدunyaa wala fi al المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري إلى الله إن الله بصير العباد صدق الله العظيم